بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء شقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت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 وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَآ أَظْهَرَهُ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورُ بَلَا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا